إنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنون ه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن